الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَمْ <تصفيق> الذي قومك ما كانوا لي اي مُذْ وَلَّاهَا وَتَقُوهُ أُقِي نِيٌّ فِي لَكُمُ مِنَ الذُّنُوبِ ان اجل الله اذا جاء رَأْفَ لَمْ يَنْتَهِ دُمْعُهُ عَائِي إِلَّا فِي وَإِنِّي تام ورالهم يا ان او افوا بهم في Uma inni dogutu hum jihada. Uma inni aqlatul wa sharatul فَقُلْتُ تَوْفِرُنَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَضَبًا فَكُنْتَ رُؤُنَ لِلَّهِ وَقَارَا وَقَدْ قَلَقْتُكُمْ أَفْوَارَا أَلَمْ تَرَ كيف خلق الله سبع سَخَّرَ لَكَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ الْجِبَالَ أَوْتَادًا ۚ Allahu أنbatكم من الأرض يعيد أَوْ جَعَلَ لَكُمْ وَمَعَ صَفْوِنِ يَوْمَ تَدْعُو مَلَئِذَهُم عَلَى رَنَكُمْ بَرَأَ وَقَالُوا لَا تَذَرُ النَّعَمَ وَلَا تذرن قد أظل كثيرة، تزيد الظالمين إلا. فلم يجدوا لهم من دون الله أرصارا وقال نوح لا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا كإن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب ni o waâ o ni man ta ve تزد الظالمين إلا تباق